بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال مالك الفصل الثالث فيما ورد الخرائيا وما ورد المضابط والنظارة على فضيه قردين الله تعالى يجب على المسلم مجهاد نفسه الرأي بزمان الشريعة قلقا ويسعد بأداب القرآن في القوميه الفعليه اللهم عطاشهم ومحاولاتهم ونحصر المعارف الايقيه وعوده الاداب الدينيه سد دنويه هذه مراقبه عجيبه في السؤال من رب الارضات المنع على الكل المسري على الجميع ويستقيم فيها الاضروه وكيف جرى اكرام هذا الناس وان سد اعطى الحق الذاتي ان كان لنا وقال تعالى ولو لمن ثبتنا ترقبا لم تذكر لهم شيئا قليلا اسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونعمنه ونستعينه ونسأله ونعود إليه من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا بيهدي الله فلا ميلنا وبيجده فلا هدي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة كل ضلاله في النار نعم اجرنا من النار نازمنا مع الفصل الثالث ووقفنا عند قول المؤلف قال الفقيه القاضي أي المصنف نفسه وفقه الله تعالى يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائد بزمام الشريعة والرائد هو المتذلل أي ذلل نفسه فصار منقاضا بشريعة الله جل وعلا والزمام إنما أُقِدَ لما يحكم به الفرس قال خلقه أن يتأدب بأذاب القرآن إشارة منه إلى أن الله جل وعلا لما أراد أن يعادم نبيه صلى الله عليه وسلم قدم قبل العتاب لطفا فلذلك كان اللطف قبل العتاب وهذا طبعا كما قال سبحانه وتعالى في الآية ما هي الآية؟ عف الله عنك لمهد انتناه فلذلك قدم العفو وهو اللطف على الفعل ثم بعد ذلك جاء العتاب رغم أن العتاب كما سيأتي بيانه وتفصيله في بعض الآيات مما سيذكرها المؤلف أو مما سمعنا منها البعض سيأتي لماذا كان العتاب هل لشيء واقع حقيقة أم لشيء في الصورة دون الحقيقة إنما هو اتجاه للكمال في حق من هو قريب من الله جل وعلا كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم فلنتنبه تنبهي هذا، ولذلك قال، يعني بد أن نتأدب أيضا بهذه الآداه، وهي عندما نريد النعاتم غيرنا فيما وقع فيه من المخالفة، فلا بد أن يكون عتابنا لهم يكون بطريقة فيها لطف وتأدب وتأدب، فهذا هو المقصود كما قلنا. بالتادب باداء القران الكريم والى ما الغايه ما الغاية اصلا هل اننا نهدر نهدر القران هضره ام اننا نتلو ونستمع اليه دون فهم معناه ومغزاه وما المقصود منه ما القصد بالأمر وما القصد بالنهي لما كانت عائشه رضي الله عنها تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول أن كان خلقه القرآن ليس معنى هذا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل ما في القرآن الكريم من أمر ونهي هذا خلق القرآن فإذا علينا أن نتعدم باداب القرآن ومن جملتها فإن كان العتاب من الخالق وهو أحق بالعتاب من غيره لأنه خلق الخلق ليعبدوه ومع ذلك سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو ويغفر جل وعلا إلا أن الإنسان إذا حصل منه شيء فإن أخاه الإنسان يجد منه من الصعوبة مما كان بل يتهمه في نياته وهذه طارمة كبرى يعني ينتقل الأمر الى أسوأ من ذلك فحتى إن, قال يعني إن طلب منه السماح والعفو والصفح. فإنه يقول إنما او التوبة أيضا من شيء وقع فتجد أنه يبدأ الإنسان يدخل في نيات الشخص فبيبدأ يقول تلك طبعا توبة مراوخ وتوبة نفاق وتوبة فأدى إله إلا الله أأنتم أعلم أم الله الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده أما نعم فإن لله وانا إليه رجعون نبقى نبحث عما وراء ذلك وهذا ما كان يمتتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن بعضهم أمام عمر بن الخطاب ما أدرك ما عمر يقول له إن الأمر كيت وكيت قال إن أبدى لنا صفحته أخذناها بها أخذناه بها وإن فعلنا بالظاهر وإلا علينا بالظاهر ولذلك لم نؤمر بالتفتيش عن صرائر الناس وما يعتقدونه بل حتى يقسم ولذلك تقول آمنت بالله وكذبت عيوني آمنت بالله وكذبت عيوني لماذا؟ تعظيما لماذا؟ للمحلوف به وهو من؟ الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى لأن يؤذبنا بأذاب فقال في قوله وفعله ومعاطاته ومحاورته انتبه في قولك باداب القرآن في فعلك باداب القرآن في معاطاتك أخذك كذلك بالقرآن وفي منعك بالقرآن فكل حركاتك وسكناتك تكون إنما بالقرآن ومع القرآن فهذا هو الاداب الذي من المفروض أن يتحلى به الإنسان اما يسمع ويقيم حجج الله عليه وتكثر من الحجج وانت لازلت على ما انت عليه وكان الامر لا يعنيك لا من قريب ولا من بعيد فاذا عليك ان يعني تراجع نفسك على الانسان ان يراجع نفسه اذا كانت الايات لا تحرق فيك ساكنا فعليك ان تعيد النظر نعم فعليك أن, أن تعيد النظر يعني معناه أنك مغبون ومحروم نصر الله العفو والعافية والسلام إذن قال فهو عنصر المعارف معناه أساسها عنصر المعارف معناه أساسها قال الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية لا ما يشتغل به الناس ذلك any هدى غير هدى الله فهو Allah? الضلال فهو to الضلال من It الهدى to the end. Whoever the hudah is not the hudah, he is the end of Allah. Is it like that? Yes. So, whoever the hudah is not the إلا بسبب ترك كتاب ربها وسنة نبيها تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعد كتاب الله وسنة كتاب الله وسنة اذا إنا نحن من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينا لكم مرارا وتكرارا ما قول السلف عندما عشروا الذين هم بعده أم كان عهد الصحابة من الذين جاءوا من بعدهم الذين هم التابعون ماذا قال؟ قال والله ما نعلم ما كنا عليه في عهد رسول الله إلا صلاتكم هذين. أحب ولا قوة الله. وهذه في القرون المفضلة طيب نقول نحن لو كان في عهدنا ماذا كانوا سيقولون ماذا كانوا سيقولون علامه استفهام علامه استفهام إذا قال الدنيا يتأمن هذه المناطفة العجيبة بالسؤال من رب الأرباب سبحانه وتعالى المنعم على الكل المنعم على الكل <تصفيق> انتبه إلى هذه يعني معناه أن ما بك من نعمة فمن الله والله المتفضل والعبد ليس له شيء من أمره بل حتى ولا في امر من معه من الناس ليس له لذلك لا تتكبر على عباد الله ها؟ وكانك المنعم المتفضل بل النعمه والفضل انما من من, من الله انتبه الباب ليس بابا انما جعلك الله مستخلفا فيه فناظر كيف تعمل لا يقول أحدكم مالي مالي انتبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقول مالي مالي ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأفنيت وتصدقت فانظر يا عبد الله تصدقت فأمضيت وما بقي بعد ذلك فليس من مالك من شيء إنما أنت تاركم أه؟ وهذه هي حقيقه المال في الاستخلاف لذلك الله سبحانه وتعالى سطر مسائل احكابا لا يجوز تجاوزها وهذا فيه تنبيه للناس لان بعض الناس ممن انعم الله عليه من حطام الدنيا وتجد انه يريد ان يعطي لهذا ويحرم هذا ويمنع هذا من الميراث نقول لو باي وجه حق انت الان تخالف رب الارباب هذه هي حقيقه الاستخلاف المن ليس مالك اذا ليس لك الحق التصرف فيه معناه التصرف المطلق التصرف المطلق ليس لك انما اعطاك الله عز وجل لذلك قيده بمن ما لكم لا تنطقون قيده بمال لا. قيد المال بمال التصرف قيده بمال مع معنى ستحاسب عليه لو كان من بل مطلق لما كان حساب هناك ولكن لما كان المال من باب الاستخلاف فأنت تحاسب عليه صغيراً وكبيراً من أين أخذت وفيما أنفقت ولذلك لا يجوز لك أن تخرج على ما سطره الله فيما أعطاك الله تبه لهذا يا عبد الله فلا تتجاوز الحدود بل انظر إلى العطية وهم أبناء لا بد أن تمشي مع الشرع العطية بين الأبناء لا يجوز لك أن تفضل أحدهم, أحدهم على الأخر الا طبعا بشروط اما في العطيه فلا بد من التساوي واختلفوا اصلا اهل العلم بين الذكر والانثى في العطيه ايعطى او يعطاهم كما تعطى او كما كان التقسيم في الميراث ام ان المساله خارجه والصحيح والله والعلم عند الله ان العطيه بالتساوي العطية بالتساوي بين الذكور والإنات في الحياة أما الممات فقد سطر الله جل وعلا ما لا يستطيع أحد الخروج عنه للذكر مثل حظ المنتيين أما في الدنيا بالتساوي لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم تقول الله وأعدل بين أولادكم فإذا العدل بين الأولاد معناه أنه لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكر والأنثى والقاعدة تقول تركوا لاستفسار آه. أو التفصيل في محل الذي يحتاج فيه إلى ماذا ينزل منزلة قوم في المقال فإذا تكون الاستفسار في مقام الامتنان فينزل منزله العموم في ماذا؟ في المقام إذا لا يحتاج إلى تفصيل اعديلوا إذا انتبه يا عبد الله إذا لابد من العدل بين من؟ بين الأولاد إلا إذا كان هناك مسابقة او كان امر اخر كمثلا من يحفظ كذا فله كذا ومن يفعل كذا فله كذا فهذا من باب التحفيز وهذه مساله خارجه عن موضوعنا ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي وقال ان لي من الاولاد وقد نحلت ابني هذا نحله فقال ألك غيره قال نعم قال أنا حلتهم مثله قال لا قال إذا فأشهد غيري فإني لا أشهد على الزر البي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد غيري فإني لا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم زورا لماذا لأنك خرجت عن من عن الشرع فوقعت في الزور انتبه منها إذن فلا بد أن نتعذب بادب فالمنعم كما قلنا هو الله عز وجل ومع ذلك يعفو خيري إليكم نازل وذنوبكم إلي صاعد خيري إليكم نازل وذنوبكم إلي صاعد ومع ذلك الله عز وجل ينظر بعين الرحمة سبحانه وتعالى على أمتي يعني لا يعازم ينظر لماذا كان كما يقول اهل العلم ما بينك وبين العبد مبني على المشاحة وما بينك وبين الله مبني على المسامحة من هذه الناحية فالله سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو يتجاوز ويعفو ولذلك كان الأجر بالنسبة للعافين عن الناس أجر عظيم أجر عظيم بل بدرجة الإحسان درجه الاحسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فالله سبحانه وتعالى وصفاه بالمحسنين لماذا؟ لأنهم ارتقوا إلى ما يحبه الله بل من صفة من صفات الله واضح؟ طيب قال هنا المستغني عن الجميع ويستثير ما فيها من الفوائد وكيف يعني الفوائد هنا مع أن الأشياء كما نقول الفوائد المنافع المقصود بها هنا المنافع قال وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب يعني كأن المؤلف فيه استدراك بقوله يعني ذنب إن كان تم ذنب لأن قلنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك من؟ ترك الفاضل للمفضول فاضل للمفضول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لا بد من الفاضل في حق النبي لا بد أن يأتي بمن؟ بالفاضل للمفضول فإذا نزل إلى المفضول رغم كل منهما مطلوب هو لم يخرج عن دائرة ما عن دائرة الفعل أليس كذلك إلا إن أنه يعاتب على ترك الفاضل صلوات ربي والسلام عليه. لماذا كنا لقربه كلما كان القرب من الله كلما كانت المكان والمنزلة فإن الله جل وعلا إنما يحب من قريبه ومحبوبه أن يأتي بالفاضل إلى المفضول فالادعي كيعاتب على هذا ليس العتاب على على الوقوع في الذنب فالنبي كما نعلم معصوم قد عصمه الله جل وعلا من الوقوع في ما لا يقع النبي صلى الله عليه وسلم في ما في المعصيه ان لم ليست مساله الدنيا تبع احنا نتكلم عن الشرع فاذا عصمه الله جل وعلا وليس هناك من معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما نقول النبي نعند نتكلم عن، آه،, آه أمة محمد عن الأمني، ليس النبي هنا الألف والناء الأمني استغراق الجنس، انتبه، حتى لا يستدرك أحد، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عصمته إنما تقتضي عدم الوقوع الذنب منه ولذلك إنما إن أحس الله جل وعلا أدرك سبحانه وتعالى من العبد من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في ترك الفاضل للمفضول يعاتبه الله عز وجل فينبهه فينبهه على الأمر وإذلك كما سيأتينا في قوله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبثناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا معناه فيه هنا تثبيت لان لولا حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود لان لو حرف امتناع لامتناع ودخلت لا فجعلت لولا حرف امتناع لوجود فلولا ذلك الموجود لكان الامر كما قيل يعني كما الحكم السابق لكن قولي النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على أمتي لا أمرتهم يعني معنى لولا وجود المشقه لا وجب الأمر ولكن عند المشقه ارتفع عمال الوجود وبقي الاستحبال دول المقصود فإذا هنا لولا ان تنبسناك لقد كنت تركن إليه اذا فلولا التثبيت لكان الركون والركون هو الميل اليسير الركون هو الميل اليسير رغم ان بعض المفسرين كمجاهد وابن جبير ان لم تخن الذاكره في تفسيري يعني هذه الايه ذكروا بعض الاسباب في نزولها لكن صراحه في النفس منها شيء لماذا؟ لانه قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنه كان يريد أن يمس الحجر الأسود ومنعوه من فعل ذلك فلما منعوه قالوا لن نمكنك من لمسه إلا بعد أن تمس أصنمنا وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه ذلك فقال كاد ان كاد وكاد من افعاله احساد افعال المقاربه يعني الوشك لم يفعل ولكن كاد ففي كاد هذه كان ماذا كان التثبيت ولولا ان تثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا طبعاً قد يكون الأمر مما قصاه وعناه النبي صلى الله عليه وسلم فقد يوافق كفار قريش في أمور لا علاقة لها بالشرك طبعاً لا علاقة لها بالشرك لنحاش الأنبياء أن يقعوا في من؟ في الشرك كيف؟ فاذا لكنه قد يكون الأمور مخفي لم يذكره الله جل وعلا. وقد يكون لأمر فيه تنبيه وهذا هو الاولى في المقام هذا هو الأولى بمقام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه أمر تنبيه معناه انتبه إن حصل منك وأنت على هذه المكانه ورسول هذه الأمة فإذا لأدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ضعف الحياة وضعف الممات قد يكون في الجزاء وقد يكون مضاعفا ولا شك في ذلك ومن هنا أخذ أهل العلم ومن نصوص أخرى أخذ أهل العلم أن الإنسان بشخصيته ذنبه يختلف باختلاف الأشخاص فذنب العالم ليس كذنب العامي من الناس فكلما كانت المنزلة مرتفعة كلما كان الذنب اعظم ليس نقول مضاعف لان ليس عندنا دليل على انه ضع ولكن اعظم ولذلك يكون الخلاف يعني يكون الخلاف في مساله وقوع الإثم او حتى في الفعل او الامر او النهي بحسب المكان والزمان والشخص فقد يكون مثلا الفعل في موطن يعني في زمان معين يكون اعظم اجرا من غيره كالفعل في رمضان مم. والعشر الاواخر من رمضان كذلك في المكان مم. كالامر مثلا الذنب ان وقع من الانسان وهو في الحرم مم. ليس كالذنب وهو خارج الحرم فانه يتعاظم وما يجري فيه بالالحاد بظلم نذق من عذابنا نعم كذلك بالنسبه للشخص فدميا لكم وقوع الدم او الفعل اصلا من عالم ليس كغيره من الناس فكذلك كلما كانت المكان والرفعة فانظروا الى مكانه النبي صلى الله عليه وسلم اذا فان كان من, من من النبي وعلى هذا المنوال فكيف بمن هو دونه فلا كرامة لا. معناه لا كرامة فإذا هناك أمر منبه عليه في الآية دي. ولولا أن تنبسناك لقد كنت تركل إليهم شيئا قليلا. مسنا يا شيخ يعني سأ النبي نعم يعني سأ النبي كذا بستنا على شك في ذلك هو طبعا لأن المقام قلنا لأنهم نساء النبي. فنساء النبي لسنه كاحد من النساء ما هو اي واضح اي لسن كاحد من النساء معنى النساء قوم ونساء النبي قوم اخر هذا هو المقصود نعم طلب المسلم جديد عاذ الله النبي صلوات الله عليه بعد السادات وعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال اوقعي قلنا بذلك اشد انشهاء وحافظا لشارات المحبه وهذا هيايه عنا نعم هذا الذي اشرنا اليه فكل الانبياء عاتبهم الله عز وجل بعد الوقوع يعني الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه قبل ان يقع منه الفعل تنبيه فيكون اشد انتهاء يعني فيه اشاره يعني لا ياخذك الامر مما تعانيه مع قريش انك تحاول ماذا ها ده لا لقد قد تركه اليهم شيئا قليلا اذا أن يكون الجزاء لأذقناك ضعف الحياة ضعف الممات نعم ثم انظر كيف بذل بثباته والسلامته قبل ذلك ما عزبه عليه وخيف أن مركنا إليه ففي أثناء أسله وراته وهذا فيه أنه بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل لانه يحفظه ويكلاه والحفظ الخاص هنا الحفظ, الحفظ والكلا الخاص بنبينا صلى الله عليه وسلم ان يقع منهما شيء لا يرضاه ربه جل وعلا نعم. ففي اثناء عزه براءته وفي بين تخويفه تكبيره وكرامته ومثله قوله تعالى قد نعلم انه, إنه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك نعم فهنا يبين يعني مقام التشبيه والتمثيل فيذكر مثل قول الله جل وعلا في قوله قد نعلم انه لا يحزنك يحزنك ماذا الذي يقولون يعني يقولون ماذا يقولون يعني انهم يكذبونك لكن انهم لا يكذبونك اصلا الله عز يقول يحزنك تكذيبهم لك ولكن في الحقيقه هم لا يكذبون لانهم يعلمون صدقك لكن ماذا بل الظالمين آه بآيات الله آيات ح دبي هذا السؤال هم لا يكذبونك أنت ليس الغاية فيك ولكن الغاية فيما في الآيات التي أنزلت عليك آه طب بالذالك هم لا يكذب للنصب عظيم يسلي هذا عذاب هم لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف تكذبون وأنتوا تعلمون الصدق بل وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت لكم قال والله ما جربنا عليك كذبا بل نقب بماذا؟ بالصادق صادق. بل كانوا يصدقونه فيما يقول فكيف يأتي بأمر يكذبون إذا لا يكذبونه؟ ولكنهم بماذا؟ يكذبون بايات الله إنما الأمر عندهم تكذب بماذا؟ بايات الله فهذا من باب القبيل من باب قبيل ذلك يعني الذي مضى، لولا أن ثبتناه لقد كنت تركروا إليهم شيئا قليلا إذا فقبل الوقوع، نعم هذا هو المقصود نعم. قال علي رضي الله عنه قال ابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نكذبك ولكن نكذب مما جئت به فانزل الله تعالى فانهم لا ينكذبونك. نعم طبعا هنا ابو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في صريح العباره إننا لا نكذبك ولكن نكذب مما جئت به أو ما جئت به نكذب ما جئت به اذا ليس تكذيبك لك أنت ثم أنزل الله سبحانه وتعالى فانه لا يكذبون طبعا هذا اخرجه الترمذي والحاكم الصحاحة إلا أن أهل العلم بين مضاعف للحديث وبين محسن لهذا الحديث نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبوا قوم حزيه بن جاء وجديب وعيد السلام فقال لا يرسو قال كذبني قومي فقال انهم يعلمون ان تصادق فاز والله سعد الان وفي هذه الايه انزع الله بيض الناقه لتزكيه تعالى له صلى الله عليه وسلم وللصافي في القول لان قرب عنده انه صادق عندهم وانهم غير مكذبين له معترفون بصدقه قولا واعتقادا وقد كانوا يسمونه قبل النبوه الامين فدفع بهذا التقريات جراد نفسه باسم الكذب ثم جعل الذنب لهم لتسميته الجاحدين الظالمين فقال تعالى ولكن الظالمين بايات الله يجحدون وحاشاه من الوصف نعم فلذلك قال هنا ورويا وجاء بها بصيغه التضعيف وهي في محلها ليس عاده المؤلف انه ياتي بها في محلها كما مر معنا بعد الاحاديث التي الصحيح فلا يصح في الحديث الصحيح ان يقال رويا لكن هنا رؤيا لأن الحديث اصلا محققون من اهل العلم لم يجدوه هذه الرواية لذا قال ورويا ان النبي صلى الله عليه وسلم كذبه قوم حزنه فجاءه جبريل عليه السلام فقال ما كانه اشاره فيه سبب نزول الايه فإنهم لا يكذبون قال كذبني قومي فقال إنهم يعلمون أنك صادق فأنزل الله سبحانه وتعالى ها الآية قال في هذه الآية منزع والمقصود به هو المأخذ قال لطيف المأخذ من تسليته تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن في القول وهذا طبعا أن الله جل وعلا دائما يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يسليه بما هو آت ويسليه بما كان متقدما في الأمم السابقة في الأمم السابقة ولذلك قال لقد كذب رسل من قبلك يعني على لسه الوحيد الذي قال كذبت ولكن كذب ماذا رسل من قبلك فإذا تسليه بما مضى فلست في المحنة ولكن قبلك الذي انت واحد منهم اولو العزم من الرسل فمر مع نوح عليه السلام ومع ابراهيم ومع موسى ومع عيسى وانت يا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إذا بما سبق او ان الله جل وعلا يسليه بالأجر المترتب على ذلك ويسليه أيضا بالنصره والتاييد وأن الفوز والفلاح وأن النصر قادم. هذه كلها منه. انواع التسليم وهذه تجدها في القرآن الكريم كثيرا نعم. <تصفيق> ثم قال هنا مع ذكر المهم قوله فدفع به التقريل هذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب والارتماض هو القلق في اللغة. التماط هو القلق فاذا رفع اقلاق نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاهدين ظالمين لماذا لا لم يعلمون ماذا وهذه قد حصلت كما ذكر اهل العلم في قصه الأخنس ابن آه قيس الأخنس بن قيس مع من مع أبي جهينة فجاء الأخنس لا لا ليس الأخنس بن قيس الأخنس بن شوريت عفوا الأخنس ابن شوريت جاء إلى أبي جهينة وقال ليس بيننا أو ليس معنا أحد كما كان يقولونا أنا وياه صدقني ليس معنا أحد بالله عليك اتعلم كذب الكذبه قال لا شوف حتى الرجوله كان الصدق عندهم حتى مع من يعلمونها وتعلمون قصه ابو سفيان مع من اما هل ويقول والله لولا ان كانوا يخشون ان تحمل عليه ماذا كذبه تجري عليه الافاق قال والله لو خشيت أن قومي يحملونها علي لا لفعلت ماذا لحاولت المراوغه لكن قل قال أتعلم يكذب في حديث في الناس قال لا قال لي ترك الحدب ويكذب على الله شو فلذلك يقول الأخرس بن شريك لأبي جان أتعلم كذب وقال لا قال إذا ما الأمر قال والله بنو قصي نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الرفادة والحجابة والسقايا وزاد النبوه حسدا من عند أنفسهم وزاد النبوه قال ما تركوا لقريش ما تركوا لقريش بل حسدا من عند أنفسهم ثم بعد ذلك كما في الرواية الأخرى قال والله كنا على فرصير هاني نخوند سقيفا كوندسقين قد من النبي قد من ان ناتي نحن بنبي من ان نخرج لهم ماذا نبي والله لنؤمن به ها خط ها وذالك شو سبحانه ها جحدوا ولكن استيقظت ماذا أنفسهم بذلك فسبحانك ربي العظيم انك ستاتي الايه وجاهدوا بها واستيقنتها انفسهم بسبب ذلك القلاش ظلما وعلما اذا ظلم فقط إذن هم لا يتهيون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما جاءهم بالوحي لم يتقبلوا نعم يتقى ويعلمون أنه مالا صادق وانه يقول الحق نعم وطرقهم بالمعاندة بتركيب الآية حقيقه الظن لذي الجعل انما يكون ممن علم الشيء ثم أنقر كقوله تعالى وجهدوا بها وستيقرتها أنفسهم ظنوا وعلواء ثم عزاه وعنسه بما ذكره عن من قبله وبعده بالنصر بقوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك هذا الذي اشرنا اليه فيفي في كلها اصلا كل الايات في سوره الانعام ترتيبا فلذلك جاءت ولقد كذبت رسل من قبلك تسليما اذن هذا عزى فعزاه الله جل وعلا بمعنى صبره يصبره الله سبحانه وتعالى ان هذا الامر هو داب الرسل من قبلك فاذا لا تحس ولا تذهب نفسك حصرا على الامر فلذلك طبعا عزاء الله سبحانه وتعالى نعم فمن لا يكذبونك اه اذا القراءتان عندنا لا يكذبونك ولا يكذبونك نعم من قرأ لا يكذبونك بالتخفيف فمعناه لا يجبونك كاذبا وقال الفراء والكسعي لا يقولون إنك كاذب نعم الأولى يقولون لا يقولون لا يكذبونك معناه أنه لا يقولون أنك كاذب بالتخفيف نعم وقال لا يأتزون على كاذبك ولا يثبتونك معناه لا يناقشونك في المسألة لا يتجادلون في المسألة يعرفون صدقك فيدرك لا يكذبونك. ومن قرأ معناه لا ينسبونك الكذب. اه زيادة في المعنى زيادة في المبنى زيادة في ماذا؟ في المعنى. فلما كان التشديد لا يكذبونك معنا لا ين... ما يقول لك لست كاذبا ولكن لا ينسبونك أصلا إلى ماذا؟ إلى الكذب فأنت بين بينك وبين الكذبي. حاجزا وهذه أقوى من الأولى. هذه اقوى من من قل لا يذهبونك مع نقاد يا يكذبونك في هذه وقد يرمونك بغيره واضح اه في التخفيف ولكن عند التشديد كان المعنى اقوى معنى ان الكذب بالنسبه لك ابسام نوع فمعنى بينك وبين الكذب معد حاجز فلا ينسبونك اليه نعم وكذا لا يثبت متى ذهب اه اذا الان اليقين عدم الاعتقاد امم وبما ذكر من خصائصه وبر الدهشة له أن الله سعد خاطب جميع الأنبياء بأسمائهم فقال يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا داود يا عيسى يا زكريا يا إحيى ولم يخاطبه إلا يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثل انتبه إنما لم يناد النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم وانما نودي بالوصف صلوات ربي وسلامه عليه هذا ليدل على مكانه النبي من بين الانبياء فكل الانبياء ناداهم الله جل وعلا باسمائه يا نوح يا ادم يا عيسى يا موسى الى غير ذلك لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قل يا ايها المدثل يا ايها المزمل ها الله سبحانه بماذا يا ايها النبي يا ايها الرسول ها فاذا كلها تجيب الوصف والنداء بالوصف انما يكون للمنزله والمكانه دليل عليه لو كان عندك عبد من العبيد وعندك عبيد فلو كان عبيد مثلا زيد وبكر وعمر وخالد والقائمة طويلة وطبعا زيد ناديته يا زيد وبكر يا بكر ولكن جئت إلى عمر فقلت يا ذكي أو قلت يا حاذق يا سريع معنى أنك ماذا تقصد لما يسمعك الآن شخص ما تنادي هذا بالأوصاف وتنادي غيره باسمه ماذا سيقول تحبه. فإذا أنت ماذا تقرب عمره عن غيره منه وكلهم عباد ونحن عباد الله والنبي عبد من عباد الله فالله جل وعلا يناديه بالأوصاف لماذا لشي عبدة عبه النحن ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم من بم الأنبياء وهذا هو المقصود بذلك وفي هذا القدر كفايه نقف على الفصل أخواره إن شاء الله تعالى إلى الحصة في باذن بإذن الله جل وعلا وكما كما كما نحن على ما هذه رموز طبعا هنا السائل يقول جزاك الله خيرا ونقول وجزاك يقول لي أرض فلاحية وطلب مني شخص كراءها هل يجوز أم حرام نعم يجوز كراء الأرض نعم اما النهي فانما هو لسبب غير الان موجود يقول النسائي الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله خاص بالذكور ام ان من عمل هؤلاء من عمل مثل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث لا شك في ذلك إنما النساء شقائق, شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على أن هناك أحكام خاصة أما هذا فهو للعموم إنما جاء على صيغه التغليب تغليب أو على جهة التغليب فلذلك يذكر لما يقول يا ايها الذين آمنوا معنى النساء الداخلات هنا نعم. ها؟ حتى وقول المؤمنين دون ذكر المؤمنات أو المسلمين المسلمون ها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ ها؟ لما ذكر طلب العلم فريضة على كل مسلم معناه جاء واحد وقال ومسلمة يا هذا لجهلك هذا رجالك الزيادة موضوعه اه طلب العلم فرض على كل مسلم يدخل فيه مسلم. مسلم ومسلم ذكر كان او انثى فاذا لما قال ل... لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يضلهم و... يوم لا ظل الا ظله شاب بن في عباده الله معنى شابه فهي داخله في الحكم فلما قال رجلان تحاب في الله مراتان تحابتا في الله اجتمعتا عليه وافترقتا عليه وهكذا في كل ما ورد فالنساء داخلات أيضا يقول المرأة المسلمة التاركة للصلاة هل يجوز لزوجها يفارقها إنا لله وإنا اليه رجاله طبعا هذا مبناه على الخلاف الحاصل في مسألة ترك الصلاة هل ترك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة أم كفر كفرا دون كفر وقد فصلنا طبعا القول وذكرنا لكم المسألة الا أن نقول لهذا السائل عليه أولا بالنصيحه والترغيب والترهيب ثم بعد ذلك إن لم ينفع انتقل إلى المرحلة الثانية وهي التهديد فينفع ما إن نفع التهديد فبها ونعمت إن بقيت على حالها لمدة فهذه لا تصبح لصالحك يقول هنا السائل حظبك الله ورعاك يا شيخ وإياك نحبك في الله أحبك الله الذي احببتنا فيه يقول ما حكم حرفه أو مهنة الحلاقة والله هذه المهنة مهنة فيها إشكال كبر لماذا ليس فيها ولكن في الاشياء التي طبعا المخالفه التي تقع في الحلاقه فهذه هي الاشكاليه الكبرى. فاذا انتهى الحلاق عن المنهيات الشرعيه في الحلاقه فلا شك انه جائز الحلاقه اما انه يقع في ارتكاب المحذوف فهذا لا شك انه وقع فيما يكون من الذين يتعاونون على الاثم والعدوان يقول هنا السائل هل يجوز للمراه ان تجهر بصوتها في الصلاه الجهريه نقول لا بس الا بشرط ان لا يكون هناك اجنبي معنا معناه ان كان هناك محارب لا إشكال أن ترفع ولكن بقدر أن تسمع نفسها واضح؟ فإن كان في حضور يعني بجوارها أو بالقرب منها فكان هناك من الأجانب يعني ليس من المحارم، فإنا لا يجوز لها رفع صوتها يقول هنا زوجتي لا تقدر أن تغسل من الجنالة الفجر ماذا تفعل إن كان لمرضي فلا بس أنها تتيمم لرفع الحدث ثم تصلي بما شاء الله ثم بعد ذلك انتقد وضوءها فإنها تتوضع وضوء الصلاة مبقشة في التيموم فهمين؟ تيموم مبقشة فإن كان لمرض أو خوف المرض كشدة البرد، ولكن تبه يتيقل ما شاء يقولك لا أنا خفت هيدك إيش جناحنا ما ديك استاهل لا دي ما إحنا معه خفت لا يتيقن خوف إن المسألة مبنية الأحكام على غلبة الضم غلبة الضم يعني معناه أنه في عندنا عام وكانها قالك مع مسلم يقولك حرقق آه مش هم بونس ها ولا العقار كما يقولون فإذا لن يقولون لقد أم يحتر فحينها تكررت من المسألة معنى أنه لا عنده اش حساسية معه البنت. فحينها لا تفسى أنه لأنه الإنسان حينها يتيم أو كان مريضا فعلا كما رضي به ألم مريضا الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وبرد المسلمين عموما فهذا طبعا يتتيمم ولكن تبي، لكن غلط تيمم يكون لرفع الحدث اولا ويصلي به إذا انتقت لوضو دياله ما يقول لغاً عنه تيمم حيث غنقل لي لماذا تتتيمم أشغل يقول لنا يلا جوبوني غد رحل حيث غنشك تيمم غد قولي أشنب حيث جنب نقولك رفعت الحذة من درجة تيمم التالي. ما عندوش عاجل ما عندوش موطنه اذا كان بالإنسان في جرح في عضو من اعضاء الوضوء حينها يقول التيمم للوضوء إلى للغسل لان الوضوء للغسل بوحده والوضوء لاش عفوا تيمم من الغسل يعني بوحده والتيمم من الوضوء لوحده فمن دم فليتضجي من لرفع الجنابه حدث الاكبر ما تعوش تأش تام يا ربي الحادث الأكبر ما تعوش تيمم لاش آه صغير إنما تأش تتوضى عاديا مفهوم فإن تسنى لك بعد ذلك ان تغتسل يقول زوجتي لا تقدر أن تغسل رجليها في الوضوء فإن تصب عليهم الماء فقط لأنها مريضة لا تقدر أن تصل اليهما نعم طبعا إذا كان لعدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا أنها نقول أولا إن لم يوجد عندها من يغسل, أو يغسل لها رجلة فعينها تصب عليهم الماء ولكن تحرص كل الحرص على أن الماء يستوعب من قال الله نعم فاهمين وعيها لا أشكال في ذلك بعدها نعم ما يجد إلا وحدة ما وحدة بتطيح يقول سائلان من أشاع خبرا عنك وليس فيك هذا فقد بهتك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره فقال رجل يا رسول الله أرأيت ما أقول فيه, فيه قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهدته يعني معنى أعظم من, من الغيبة المهتاة وهو أن تفتري على الناس ما ليس فيه فَوَكَرِهُ النَّاسُ مَا سَمِعُوا مِنكَ أَوْ عَنْكَ يعني يسأل ويتكلم عن نفسه هذا نقول نصلى الله العفو والعافيه والسلامه هذا يصدق في قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين هم نعم مصيبه يعني معناه أنه أنت تفتري اه. اه. تفتري عليه وليس فيه فيه وإشكالي عندك كبيرة يعني وقعت في, في كبيرة من الكمال، يعني الغيبة كبيرة النميمة كبيرة أنت وقعت في كبيره وضف إليها أنك ماذا افتريت عليه وليس فيه اذا بهتال انتبه بل وشيعة بل تتحمل وزر أولئك والناس يتحملون الوزر ايضا علاش انما يتحملون الوزر في حيث انهم لم يمتثلوا أم... ما قلنا تادبوا بادب القران جاء أكم... إن جاءكم ب... ان جاءكم حنا عندنا فقط مباشره أكم... <تصفيق> علاش لان القلوب ديالنا مريضة <تصفيق> نقولهم صراحة الى استحلاو ما كنستحلا و كنقول لكم الدارجه كنستحلا وملي يجي شواعد واحد يتكلمني نفس واحد كنشدوا معاه الخط امثله ديالنا صح كان شدو معازي للخط علاش فرحاني ها وكاننا نتفكه ها مصيبك على حال ان شاء الله هذه طنبه كبرى الا ش تحبس غير اش ولا سير راس اعطينا باتساع ما لا تاخذو معاه علاش قال انا شد ما الفائدة من هذا؟ لأن أنا أكل لحم أخينا. كنا كلون. ما شاء الله أنت تأكل. حسن وما أخذه. أنت سبحان الله كملعم. لا إش ذن ذاك. نام ننتبه. ما يكونش أننا نبيع الحسنات. بال... كما تقولوا ثابور. تك تعطي الحسنات ده بالآن. لاش ثابور. وتجنيدي على دي الحسنات. لك تملك حسنات. فأعمل الله أنا رح بعدا من الغربال باش لو تكتب حسنة، ماشي بحالة سيئة كيد يقول تكتب كتب، وإذا كحسنة خسر الضعف، وبش قبلها الله عز وجل خس شروط، ثم من بعد شروط عبش كضعف، ودين تجا جمع الدين حسنة بالتي واللتياء، ودين تضيعهاش، آه، في ماشي جرت قلم، في جرت مسند، ديتش ديت. ديدي. فأنت تعاون لا انتبه لهذه فهي كبيرة لنا الكبار ويقول هل أسمح أم لا هذا أمر يرجع إليك ولكن ان سامحته فلك أجر عظيم شو الله سبحانه وتعالى دائما يفتح الابواب شوف سبحانه وتعالى دائما يدرك الفرج وإذلك ان سامحته فلك أجر عظيم ويكشف ما اعده الله سبحانه وتعالى لمن اعداه وليس في قلبه ذريله على اهل من المؤمنين بل يتصدق بعرضه على على المسلمين الله يجعلنا منهم وخا الامر صعيب شويه ويسح ولا لكم دليتنا ويسح ويسح بزاف باش انك تعفو وتصابع وست صعب جدا إلا من وفقه الله ونسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه ولنط طبعا ننهي بهذا السؤال ان شاء الله تعالى يقول هل حقيقه الذكر مثل الانثى هل يدبح للذكر مثل الانثى ام الانثى يدبح لها شات والذكر شات طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للذكر شتان ها وللانثى شاته واحده الا انه من باب الاستحباب ليس الوجوب ليس الوجوب لأن الناس على قدرتهم فإذا الذكر شات والأنت شاءت بها ونعمت كان ممن ها يعني فتح الله عليه وكان ميسورا فالأولى له أن يذبح مانا شاتان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القدر كفايه وفي هذا القدر كفاء وفي هذا القدر كفاء نعم أمن كل واحد واحد, واحد, واحد. ولم يسرد بح 4 يا الله